وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ وما أدراك الْعَقَبَةَ وَمَنْ أَدْرَكَ مَثَلَ الْعَقَبَةِ فَكُرْ رَقَبَةً أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا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 اصحاب المشأمة عليهم نار مضادة